انا امنوا انتقوا الله حقا تطاطعا ولا تموتن من الله وأنكم مسلمون يا أيها سبتكم وربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونجا وانتقوا الله الذي تساءل منه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا أما بعد فهذا باب جديد من وفي كتاب الأطعمة من كتاب قنوض المرام وهو باب الأضاحي ومناسبة هذا الباب مع الذي قبله على ور وباب الصيد والذبائح من باب أن الذبائح على نوعين نوع منها يقصد به لحمه يقصد به لحمه أي ما يباح من أكل لحمه. وهذا اتعلق بالطيل والسبائح ولوح آخر إنما هو قربة لله تبارك وتعالى يعني يقفل به التعبب لله عز وجل ومن أنواع ما ينبه تقرباً إلى الله جل وعلا الأظاهر الأظاهر والاضحى جمعه قبحيا، والقبحية هي ما يذبح من أنواع من الأعوام المخصوصة في وقت مخصوص تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ما يذبح من أنعام مخصوصة وهي الإبل والبقر والغنم، هذه التي تشرع فيها الأضاحي ولا يشرع في غيرها في وقت مخصوص الوقت المخصوص في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي جعل الله جل وعلى عيدة المسلمين وسمي هذا العيد بهذه العباد عيد الأضحى لأن أعضى ما في هذا العيد هو هذه الأضحى فهذا الوقت المخصوص بالنسبة ليومه ووقت مخصوص كذلك بالنسبة لتوقيته فلا تسرعوا الأضحيات إلا بعد طبات العيد إلا بعد طبات العيد وإلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق هذه الأيام الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق، أيام أكبر وشرب وذكر لله فهذا معنى الوقت المخصوص اختلف العلماء في حكمها أي في حكم المضحية على مذهبين جمهور العلماء بما فيهم الإمام مالك الشابعي وأحمد إلى أنها سنة مؤكدة إلى أنها سنة مؤكدة وهذا ما ذهب إليه كذلك جمهور التابعين جمهور الصحابة والتابعين حتى قال ابن حزم عليه رحمة الله جل وعلا لم يعلم عن أحد من الصحابة أنه قال بوتوبهم لم يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله قال يعني بوجوب الأضحية. الإجماع على مشروعيتها. الإجماع على مشروعيتها أن الأضحية مشروع. كيف لا وهي من أعظم شعائر الدين. الظاهر وهي النصر الذي تعرف به هذه القمة. وهي المقصودة في قول الله جل وعلا على قول من قال بذلك قل إن طلاتي ونسكي ومحياي ومماتي النسك هو ما يذبح لله جل وعلا تقربا به إليه وأعظم ما يذبح له هو هذه الأبعي والحلم من ذلك أي الحكمة المشروعية الأضحية أن فيها اتباع في الخليلين عليهم السلام والخليل الأول هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ أن هذه الأضحيات إنما شرعت سببه ومنذ ذلك الحين والوضحي أو الذبؤ لله جل وعلا سنة متبعة إلى هذه الأمة هذه السنة التي سار عليها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وكذلك الأمة من بعده وهي بابه لله الحمد. في هذه الأمة أول حديث من أحاديث هذا الباب أي باب الأضحية آه. قلنا قول الجمهور أحسن أنها سنة مؤكدة وذهب أبو حنيفة ورواية عن مالك إلى أنها واجب إلى أنها واجب ولبعضهم كالشافع تفصيل في ذلك على قوله بأنها سنة مؤكدة قال تكره أو يكره تركها على الموزع يعني من كان قادرا على أن يضحي ولم يضحي يكره هذا في حقه يكره هذا في حقه ومن خلال استعراض الأدلة التي أوردها الحافظ عليه رحمة الله في هذا الباب ربما يترجح لدينا أو يتبين لنا الراجل من أفوال أهل العلم البضحية كذلك سميت البضحية لأجل أو بسبب وقتها لأنها لأنها وقت مشروعية ذبحها هو وقت الضحى يعني بعد أن ترتفع الشمس لأن الناس إذا رجعوا من المصلى يرجعون بعد ارتفاع الشمس فهذا أول وقتها وسميت به أول حديث من أحاديث هذا الباب هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرمين يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين ولأبي عوان في صحيح أو عوان في صحيحه سمينين بالمثلثة بدل الدين يعني بدل سمينين سمينين ففي لفظ للبخاري في كبشين أملحين أقرانين ثمينين وفي لفظ لأبعوان مكان ثمينين ثمينين والأول من الثمنة يعني أن يكون ضخم هذا الكبش ثمين بمعنى ضخم مليئا لحما وشحما وعلى رواية الثمينين بمعنى أنه ثمين في قيمته يعني غالي السعر وبينهما ما مدام أنه ثمين يكون ثمين لأجل ذلك وكلما كان أضخم كلما كان أثمن وأغلى هذا المعروف قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كان هذا الفعل يدل على الغيبومة يعني من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضحي وكلما ضحى وكلما ضحى كان يضحي بكبشين، كان يضحي بكبشين، والكبش هو فحل الغنم. أملحيني، أملحيني، أي حذني، والمليح في الغنم. هو من كفر بياضه على ثواده، من كفر بياضه على ثواده يسمى أوفى بهذا، لأنه أمنح، لأن الغنم منها ما يكون أسود، ومنها ما يكون أبيض، ومنها ما يكون فيه ثواد وبياض، والغالب. إذا كان الغالب البياض كان الكبش أملحا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالأملحين أولا كان يضحي بالكبش يعني من الغنف وما كان يضحي بالبقر ولا التبه أقرأنيني ذو قرون وهذا يسل على أن الأقرن أفضل من غيره لأنه أكمل قال ويسمي ويكمل يعني هذا في التسمية على الذبيحة والتسمية على الصحيح من أقوال كهل العلم واجبة على الذبائح وهذا قول جمهور العلماء ولم خالف في هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقال بالاستحباب والصحيح القول الأول كما سيأتينا ويكبر يعني مع التسمية التكبير مع التسمية التكبير والإجماع الإجماع على مشروعية يعني على مشروعية التكبير مع التسمية وكذلك على الاتحبال أجمع على أن التكبير ليس بواجب، إنما هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ويضع رجله على صفاحهما صفحة لا لا لا لا الحيوان أو الإنسان هو وجهه هو وجهه والمقصود بالطفحة هنا جانب وجهه يعني كان إذا أضجع الأضحية جعل رجله على جهة وجهها من عنقها وذبحها بعد ذلك وهذا يعني من باب الإحسان لها وتسهيلة في ذبحها وفي لفظ زاد ذبحهما في يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذبح في الأرحياء إما أن يتولاه صاحبها وإما أن يوكل غيره والأكمل والأفضل أن يتولى المرء ذبح أضحيت هو الذي يباشر بذبحها وإذا أوكل غيره من المسلمين على القول بعدم جواز ذبيحة غير المسلم فقالوا الأفضل أن يكون شاهدا حاضرا يعني حتى إذا وكل غيره بعض الناس من لا يستطيع ذبي لا يقدر على ذبي يعني لا يقدر ما أدري ممكن بعض الناس لا يقدرون ولا يحاولون ولا يحاولون الذبح ولا ولا الأول من واجب عليه يحاول أن يذبح يكون مع إنسان ذباح أو خبير بالذبح يعلمه طريقة كيف يتذكر على الله بسم الله ويذبح مرة اثنين وانتهى الأمر بعد ذلك ولكن بعض الناس يهابون بعض الأشياء يهابون بعض الأشياء. فيبقى على حاله إلى موته وهذا في الحقيقة خطر لا ينفغي للإنسان أن يهافذ هذه الأمور وفيها قرب لله جل وعلا هذا الزبح قربة لله جبارك وتعالى لأنه عباد وفي اتباع لهذه النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباجر بنفسه ذبحه أضحيته فلا ينبغي المرء أن يتأخر عن مثل هذا قال وفي لفظ وفي لفظ ثمينين وعند أبي عوان ثمينين أي ثمنهما غال أو ضاعر قال وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله والله أكبر وهذا يعني معنى يسمي ويكبر هذا الحديث أولا أولا دليل على مشروعية الأضحية وهو إجماع وهو إجماع أهل العلم أجمعوا على المشروعية إلا أنهم اختلفوا في حكمها فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة إلى أنها سنة مؤكدة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا على التخيير حمل هذا على التخيير فيه دليل على عدم الوجو فيه دليل على عدم الوجو ولكن اعترض عليهم وسيأتينا مناقشة هذه الأذلة فمذهب الجمهور على أنها سنة مؤكدة الأئمة الثلاثة وقبلهم كذلك الصحابة والتابعين. وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها. من فوائد هذا الحديث فيه دليل. على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الأوحية أو عليها لقوله كان يضحي وأنا في هذا الباب من أعرف الناس به لأن أنا كان خادماً للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ملازمة بي له كان ملازماً له في أحواله كلها والخادم أو والخادم يحتاج إليه في مثل هذه الأحوال فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام من فوائد هذا الحديث استحبابه التحتان المضحية مدام أنها قرب من القربات من جهات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هجه هذا يعني أن يختار في أضحيته الحسن منها لأن هذا قرب لله والأصل في هذا الباب أن المؤمن إذا قدم شيئا لله جل وعلا إذا قدم شيئا لله جل وعلا يشتري على أن يكون هذا الشيء طيب ولا يقدم له الخبيث ولا سيمن الخبيث من كتم فيقول الأصل أنه يختار الطيب إذا كان الضاق يتصدق بطيب ماله. إذا كان أضحية يختار أحترمها التي تليق بهذه العبادة، وليأما من ال من الغنم، ما لا تطرح أن تكون أضحية لله جل وعلا. إذا كان فيها علم من العيوب. التي وردت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا هذا دليل على أن الواجب على الإنسان أن يختار الأكمل والأحسن فهذا الحديث هي دليل على استحباب الاستحسان المضحية أن تكون من أحسن الأنعام ومن أحسنها كذلك من أحسنها في الجنس ومن أحسنها في النوع وهذا فيه دليل قال أهده العلم على أن الأفضل في الأضحية أن تكون من الغنم الأضحية تجوز في الإبل والبقر والغنم قالوا واختلفوا في الأفضلية واختلفوا في الأفضلية ذهب المالكية إلى أن الأفضل الإبل وذهب بعضهم إلى تقديم البقر والصحيح أن الأفضل هو الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي به ويستحسنه كذلك فهو الأفضل يعني هذا في الجن وفي نوعه أن يكون من أفضل الأنواع من أفضل الأنواع أملح أقرنا ثمين ثمين هذه الأوصار التي بمجموعها وردت في هذا الحديث بمجموع الباب أملح وقلنا الأملح هو <تصفيق> يغلب عليه الباية يغلب عليه الباية كيف يغلب عليه <تصفيق> <كيف شبيه>؟ الباية <تصفيق> <تصفيق> يغلب عليه الباية يعني يكون هو ملوان وماذا يكون يعني يكون فيه السواد والبيض والأملح من غالب عليه السواد أحسن ما كان كبش ملون بألوان كان بايض السواد كيل بني كيل بني وكيل يكون عنده حمرة يكون في رأسه شيء من الحمرة وهذا ذكروا في تعريف الأملح من كان في رأسه حمرة في الملي وفيها لكن الغالب هو الغالب هو هذا ما كان وسيأتي حديث عائشة الذي فيه بيان لما كان يضحي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحافظ وله أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش أقرنه يضع في ثواب ويبرك في ثواب وينظر في ثواب ليضحي به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش الأقرأ قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم طلب الكبش الأقرأ والأفصاف الأخرى إنما جاءت من غير قط هذا قول وقول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكبش بهذه الأوصار بهذه الأوصار لأن هذه الأوصار تدل على الملوحة يعني أنه أمنح يطع في ثوات يعني أسود القدمين ويبرق في ثوات أسفل البطن أسود كذلك وينظر في ثوات ما حول عينيه سوال كذا لا كان هذا جميل جدا آه هذا من آه إذا الإنسان تإصدر له ذلك يكون هذا أفضل وأكمل اتباعا بالسنة وحفظا عليها على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك على القول النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك وعلى القول الأول أنه لم يقصد هذا إنما جاء هكذا فأي لا يشرع التعكد بمثل هذا بمعنى لا ينبغي الإنسان أن يعتقد استحباب هذا واعتقاد ذلك واعتقاد ذلك قد يؤدي به إلى الوقوع في الابتداع في دين دي دي الله ولكن مدى أنه فيه قول من قال بالقص يعني قص النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يزيد الإشكال من فوائد هذا الحديث كذلك تقديم تقديم الغنم في الأفضلية على غيرها، وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مجرد فعل، بل لفعله. ومداومته على على ذلك ولو كان غيره أفضل لا قدم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وعذر الحب حفظه صلى الله عليه وسلم على الأكمل في باب العبادات من جهة من جهة استهزائه وحفظه على منضات ربه تبارك وتعالى ومن جهة أنه قدوة لأمة من الفوائد كذلك فيه دليل على مشروعية التسمية عند الزفن ما هذا الصوت؟ ما أحب زناني؟ الله يبديك شفية أحب الزفن؟ صنوق ثاني لا تطفى لازم تطفين حلو بطاريه لازم نعرف عنها هات تذكر اي معناتها الله دي قلنا قلنا من فوائد هذا الحديث له دليل على مشروعية السسمة عند الذبح المشروعية تشمل في الوزوب وقلنا أن جمهور أهل العلم من الصحابة والكافعين والأئمة المتبوعين بما فيهم أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن التسمية واجب على أن التسمية واجب عند السبب لقول لا يدل على ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وذهب الشافعي إلى الاستحباب وهذا قول المرجح هذا بالنسبة للتسمية. والحديث كذلك فيه دليل على استحباب التكبير مع الذبح فيه دليل على استحباب التكبير مع الذبح وهذا تحقيقا أو امتثالا لأمر الله جل وعلا كذلك فخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم يعني المقصود بالتكبير عند الذبح قال وحكى بعضهم الإجماع الإجماع على استحباب التكبير مع مع التب مع التسليم مع التسليم بعد التسليم بسم الله الله أكبر ومن فوائده كذلك. إحباب ذبح المضحح أضحيته بيده اقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإذا وكل غيره لعجل به يعني الإنسان ما من الناس من مثلا ليست عادته عدم الذبح ربما في ذلك اليوم في يوم الأضحى كان مريضا عاجزا عن الذبح أو كان غائبا مثلا يوكل غيره يوكل غيره وإذا وكل وكان حاضرا يستحب له أن يشهد أن يشهد ذبحه هذا قال به أهل العلم واستدلوا بحديث لا يصحه سنده حديث فاطمة احضري ذبحه فضحيتك وهذا لا يثبت سنده ولكن ما دام انها قربة والانسان يتقرب بها الى الله جل وعلا وخالفه في مثل هذا اليوم اذا لم يشهد هو ذبحه اضحيته اين يطال الصلاه وقد فرغ منها أول ما نبدأ به أن نصلي ثم نرجع فننحر قال عليه الصلاة يرجع لا يستطيع أن ينحر يشهد نحر أو يشهد ذبحة وضحية هذا الذي ينبغي عليه التحباب ثم بعد هذا الحديث قال الحافظ عليه رحمه الله يعني حديث عائشة وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقران يطأ في ثواد ويبرق في ثواد وينظر في ثواد ليضحي به فقال فقال أي نبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إش حديث المدية المدية هي السكين والأمر به إشحادها أي حتى تكون حال وعادة تشحف بالحجر تشحف يعني تحك على حجر أو يحك عليها الحجر هذه الطريقة المتبعة قديما وحديما حتى تصبح حالة يعني بمعنى قاضح وهذا من الإحسان إلى المبيحة الذي أمر به وهذا من مما يستحب في الذبح عموما مما يستحب في الذبح أن تكون الآلة أي آلة الذبح حاجة حتى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريح المرء ثبيحته ليحد أحد أحدكم شفر دفع وليرع الذبيحه وليرحل به حله ثم اخذها قالت عائشه اي اخذ المديه فارجعه ارجعه اي الكبش ثم ذبحه ثم ذبحه ثم قال وقالت مثالي اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد هذا الحديث فيه فوائد زائد عن حديد أنب فيه بيان صفة الكبش الأملح وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب رغبة فيه لبيان استحبابه على القول الثاني فيه كذلك فيه كذلك استحباب استحباب الذبح بالآلة الحاد الذبح بالآلة الحاد وهي السنة فيه كذلك مشروعية الدعاء عند الذبح. مشروعية الدعاء عند الزبح يستحب عند الذبح أن يدعو المرء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل مني آه. يعني ذبيحة ما رحش يقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد أو من آه. من أمتي هو ليس نبي هذه الأمة يقول اللهم تقبل مني هذه العزة ما يبعش مثل ما فعل. يروي هذا الشيخ العتيمين عليه رحمة الله يقول خطيب في خطبة جمعة يعني أيام العيد أتعرف عاد من الخطباء أيام العيد ينبه الناس على إحكام المضحية وما إلى ذلك فقال بالخطبة قال إذا أراد المضحى أن يذبح كيف إجاب الله هو لأنه الشيخ صحح بعد ذلك قال ليقول بسم الله موجودا والله أكبر استحبابا فأقلق واحد من ما شاء الله كان حاضرا واعيا أخذ من إمامه والتفاد لما ذهب يوم العيد وقت التطبيق قال بسم الله وجودا الله أكبر استحباب يعني ظن أن هذا والله وأن يعني ربما الخفاء من تعبير الخاطب كان الأول به أن يقول ها؟ كيف بس يعرفوا اللي هذه وجودة بسم الله تصدقوها يعني ها أنا أنا ممكن فيه التطوين إذا حكمه يقدر بلا ما يقول حكمها يقول. شيخ يعني يجب عليه التسمية ويستحق له التكبير. ها؟ يجب عليه التسمية. مثلاً هذا مثلاً ي عليه التسمية نسيت وش قال الشيخ ويستحق التكبير يكون أفضل لهم فليقول فليقول بذم الله موجوباً والله أكبر استحباته لا نكفر تطبيق حرفي أنه يمسى الله أنه قتل منه ومنه صالح الأعمال بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله عن أبي بريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصدان رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم قال الحافظ لكن رجح الأئمة أو الأئمة غيره وقفه يعني غير الحاكم عليه رحمة الله والحديث قال محقق البلوغ هو حسن بشواهده هو حسن إثناده حسن هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الوضحي استدل به من قال بوجوب الوضحي من قال بوجوب الوضحي أبو حنيف قال بوذوبها ووجه الاستذلال أين هو وجه الاستذلال فلا يقربنه يعني منعه من أن يقرب مصلّى المسلم ومعلوم أن الطلاب طلاة العيد واجب على الصحيح من أقوال أهل ومنع النبي صلى الله عليه وسلم له من أن يشهد هذه أفضلات دليل على أنه وقع في وقع في محظور على قوله وقع في محظور ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد هذه أفضلات ورد من قال في السنية أنها سنة مؤكدة بأن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه إنما المبالغة إنما المبالغة في بيان تأكيدها يعني أنها سنة مؤكدة إلى درجة أن الذي لم يفعل هذه السنة فلا حاجة لنا بحضوره في مطلعه هذا توجيه لقوله عليه الصلاة والسلام على كل هذا الحديث ليس صريحا في ودوب الاضحية والأمر بها بأن دليل الوجوب الأمر بها الحديث ليس فيه التصريح بذلك ربما الحديث دليل على من قال بكراهة من لم يضحي وهو قادر على ذلك وهذا لا شك بال وهذا لا شك بال لأنه ترك شعير من شعائر الإسلام العظيم ورغب عن الاقتدام بخليلي الرحمن عليهما الصلاة والسلام إبراهيم صلى الله عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك أن في هذا ترق لخير عظيم هذا الحديث هذا الحديث فيه كذلك دليل على أن صلاة العيد إنما في المصلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في مصلى وكان هناك مصلى العيد مصلى العيد في غير مسجدي، والسنة في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى وهذا إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة خلافا لما يفعله الناس اليوم أو لما عليه حال اه اه ممكن في بعض الأحوال أو في بعض البلاد هناك ظروف تستدعي ذلك ودرء المفتدى مقدم على جلب المطلحة يعني كبعض الظروف الأمنية كما هو الحال في بلدنا هذا يعني الظروف الأمنية يقول مسؤولو الأمن عندنا أنها ربما لا تسمع بمثل وهذا له وجهه لأن هذه التجمعات وإن كانت فيها الصلاة أو لأفضلات قد يحدث فيها ما يحدث قد يحدث فيها ما يحدث وهي باب من الأبواب المفتوح لكل الناس يعني كل الناس بإمكانه أن يؤذي المسلمين في مثل هذا الأمر ولهذا المهم من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث استدل به استدل به من قال بوجوب الاضحية ووجهه ووجهه انكار النبي عليه الصلاة والسلام من لم يضحي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر إلا ما كان تركا لواجب أو فعلا لمحظور لا ينكر على ترك سنة السنة يرحم فيها ها ولذا لما أراد أن يرقب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه على قيام الليل قال نعم الرجل عبد الله لو كان لو كان يقوم من الليل لو كان يقوم من الليل وهذا ليس فيه ذنب لهذا الصحاب ولكن أراد له النبي عليه الصلاة والسلام الكمال نعم الرجل لو زاد على خصال الخير الذي يفق إليها هذه الخطة أن يقوم من الزيال فما ترك قيام الليل بعد أن سمع هذا من رسول الله فهو, فهو بنص حديث رسول الله نعم رجل رضي الله تعالى عنه وآله الشاهد لأنه الإنكار يكون في ترك الواجب أو فعل المحبوب على من له أن ينكر وهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها بعض المتشددين من الشباب فينكرون في غير محل في غير محل في على ربما على والديه أو على أخوانه في البيت أو أقاربه فلتعك السنة ينكر ينكر عليه كأنها واجب، فهذا ليس من هدي النبي عليه السلام. من فوائدي كذلك، من فوائدي كذلك أن المشروع أداؤها في صلاة العيد أداءها في المصلى. هذا كأن الحافظ عليه رحمة الله قطر هذا الترتيب يعني الترتيب الأحاديث وما فيها من الأحكام الأحاديث الأولى متعلقة بالمشروعية وببيان أن دليل المشروعية فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في الأضاحي وفي أضحيته ثم بعد ذلك ذكر ما يدل على أن الأضحية على أن الأضحية من آكد من آكد الأمور وإن لم يقل هو بالوجوب لأن معروف قول الحافظ أنه لا يقول بوجوبها ولكن أورد الزليل الذي استدل به من قال به الوزو فرقما يكون لنا حديث عن هذا الحديث وتوجيه الجمهور له الحلقة القادمة بحول الله نتوقف عند هذا الله عز وجل من يوفيقنا لما يحبه ويأرضى وسبحان الله ومحمده شبه الله لأنتظر نجاوب على السؤال